ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ألف لامرى تلك ل ر ح ي آيات م ا ا ت ك ب ا ل ح ك ي م أكان ل ل ن ا س ع ج ب ا أو ً أ و ح ي ن ا أكان ل ل ن ا س عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن إ ل ى رجل م ن ه م أن فبشر الذين آ م ن و ا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لسحر مبين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام موسوعه ا ل م ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه و اسماء الله ح ق ا إنه يبدأ ل ق ثم يعيده ا يجزي الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب وعذاب اليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره م ن ا ز ل وقدره منازل ل ت ع ل م ه ا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إ ل ا بالحق نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات, لآيات لقوم إ ن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا ب ا ل ح ي ا ة الدنيا وطمانوا بها والذين هم عن آ ي ا ت ن ا معرضون م و أ و ا ه م ا ل ن ا ر ب م ا كانوا ا يكسبون إن ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت يهدي م ربهم ب إ ي م ا ن ه م تجري من تحتهم من ا ء الله ا س ب ح ا ن ك اللهم د ع و س ف ي ه ا س ب ح ا ن ك ا ل ل ه م و ت ح ي ت ه م فيها س ل ا م وآخر د ع و ا ه م أن ل ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن و ل و يعجل ا ل ل ه ا ل ش ر استعجى ل ه م ب الهدى خ ي لقضي ي ر ل إ م أجل شركه دعويه لقاءنا غير ن ب ح ي ه ذات الإنسان مضمون ا ل ج ن ب ه أو ق ا ئ د ا أو ق ع ي فلما كشفنا عنه ضره مره ك أ ن لم يدعو لا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما, وما كانوا ل ي ؤ م ن و ا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 ن ب ئ و ن ا ل ل ه ب م ا ل ا ي ع ل م في ا ل س م ا و ا ت و ل ا ف ي الأرض ا س ب ح ن ه و ت ع ا ل ى س م ا يشركون و م ا كان ا ل ن ا س إ ل ا أمة و الحسنى ح د ة ف ا خ ت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 حتى إ ذ ا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح ط ي ب ة و ف ر ع و ا بها ج ا ء ت ا ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا, وظنوا انهم أ ح ي ط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن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 ثم إلينا, مرجعكم ثم, ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم ثم إلينا مرجعهم فنذيقهم. متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا ثم إ ل ي ن ا مرجعهم فننبئكم بما كنتم تعملون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 أ و نارا ف ج ع ل ه ا حصيدا كأن ل م ت غ ن ى ب ا ل أ م س ك ي للعلوم ق يتفكرون و الاسلاميه ل إلى ه يهدي د ر ا ل والله د دار ع و و إلى السلام ي د ي يشاء مستقيم من صراط إلى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 وقال ش ر ك ا ؤ ه م ما كنتم إ ي ا ن ا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا, إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك ت ب ل و كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون عنهم ما قل من يرزقكم من السماء والارض امن أم امن يملك السمع والانصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن و موسوعه ن يدبر الأمر ق ل ل ن ا فقل ف ل أ ا ت ت ق و ن ا ب ل س ا ل ل ه ربكم ا ل ح ق و م ا بعد ا ل ح ق إ ل ا ا ل ظ ل ا ل فأنا تصرفون ك ذ م ك ه ح قل ك م ا الذين فسقوا ت ربك على ن أ هل م ا ي ؤ من و ن من قل هل من شركائكم من ي ب د ي ا ل خ ل ق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده ف أ ن ا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إ ل ى الحق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 إ ن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا ا ل ق ر آ ن أ ن يفترى من دون الله ولكن, ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أ م يقولون افترى ا قل فاتوا ب س و ر ة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إ ن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ي أ ت ي ه م تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان ع ا ق ب ة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك ع ا ل م بالمفسدين و إ ن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أ ن ت م بريئون مما, مما اعمل و انا ب ل ي ئ و موسوعه ن من ه م ي النابلسي ك للعلوم ك أفأنت ا الاسلاميه ن يبصرون ل شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كان لم يلبثوا إ ل ا ساعه من النار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين واما نرينك بعض الذي نري نعدهم و او نتوفينك فالينا إ ل ي ن وإما يرجعون ه الله شهيد م ثم ما على ل ي ع ف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 قيل للذين ظلموا د و ق و ا عذاب الخلد هل تجزون إ ل ا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أ ح ق هو قل إ ي ه وربي إ ن ه لحق وما أ ن ت م بمعجزين ولو أ ن لكل نفس ظلمت ما في ا ل أ ر ض ل ف ت د ت به وسروا ن د موسوعه لما ر أ م ب النابلسي ق وهم و م لا ل ي ظ أ ل إ ل ل ه ما ا في م وما ا ا و ت ف ا للعلوم أ أ ر ض ا إ ل ا في ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ أ ر ض ل ا إن وعد ا م ي ه حق ولكن أ ك ث ر ه م ل ا ي ع ل م و ن ه و يحيي ويميت ه و يحيي و ي م ي ت و إ ل ي ه ت ر ج ع و ن ي ا أ ي ه ا ا ل ن ا ا س قد ج ء ت ك م م و ع ظ ة م ن ر ب ك م و ش ف ا ع ي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل يا أيها أرى فليفرحوا ح ر ا ك ه ا ل ل ه أذن أم لكم ع ل ى ا ل ل ه ت ف ت ر و ن ظن وما ا ل ذ ي ن ه غير ربحيه ل ذات يوم م ض الناس و ل ك ن أ ك ث ر ه م ل ا يشكرون وما تكون في شان وما تتلو منه من ق ر آ ن ولا تعملون من عمل إ ل ا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزك عن ربك من مثقال ذ ر ة في الارض ولا في السماء ربك م ن مفقال ذرة في الأرض ذرة و ل ل ا ا س م ا ء و ل ا و ل النابلسي أكبر ك ا ا ل ل ه لا خوف ع ل ي ه م أ ل ا إن أ و ل ي ا ء ا ل ل ل ه ا خوف ع ل ي ه م ولا أحزنوه الذين آ م ن و ا و ك ا ا ن و يتقون ل ه م ا ل في الحياة د ن ي ا وفي ا ل آ خ ر ة لا ت ب د ي ل ل ك ل م ا ت ا ل ل ذلك ه هو ا ل ف و ز ا ل ع ظ ي م ولا ي ح م و ق و ل ه م إن ا ل ع ز ة لله ج م ي ع ا هو ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م أ ل ا إن ل ل ه من في ا ل س م ا و و ا ت م ن ف ي الأرض و م ا يتبع ا ل ذ ي يدعون ن من دون ا ل ل ه شركاء إن إلا الظن وإن هم إلا يتبعون الظن يخرسون هم قل فلله وان هم إ ل ا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك ل آ ي ا ت لقومه الله و ل د ا س ب ح ا ن ه هو ا ل غ ن ي له م ا في ا ل س م وما ا ا و ت ف ي ا ل أ ر ض إن عندكم من س ل ط ا بهذا ن فتقولون ع ل ى الله م ا ل ا ت ع ل م و ن إن قل ا ل ذ ي ن ي خ ت ا ر و ن على الله ا ل ك ب لا ل ي ف ح و ن متاع من ث م إلينا م ر ج ع ه م ثم نذيقهم ا ل ع ذ ا ب ا ل ش د ي للعلوم الاسلاميه م ن ب اسماء الله الحسنى كان كبر ك ع ل ي م مقامي و ت ذ ك س و ت ذ ك ر ب آ ي النابلسي ت ا ل للعلوم ا م ا ك م ثم ل ا س ل ي هم و ا م ي ولا تنظرون فإن موسوعه النابلسي ت ك م م للعلوم أ ر ت أن أ الاسلاميه ن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 ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آ ب ا ء ن ا وتكون لكم الكبرياء في ا ل أ ر ض وما نحن لكما بمؤمنين وقال سرعون ائتوني بكل ساحر عليم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 فعليه ت ف ع توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى واخيه أ ن تبوا لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبله واقيموا ا ل ص ل ا ة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إ ن ك اتيت فرعون وملاه ز ي ن ة و أ م و ا ل ا في ا ل ح ي ا ة في ا ل ح ي النابلسي ة ا د ي ر ن ا ي ل و ا عن ب للعلوم ك ربنا م ى الاسلاميه قلوبهم اسماء ل الله ا ل أجيبت دعوتكما ح س تتبعا ف أ ت ب ع ه م ف ر ع و ن ب ج ن و د ه بغيا ب ف ت ع ه م ف ر ع و ن وجنوده ب غ ي ا وعدوا حتى إذا أدركه إذا حتى ا ل غ ر ق ق ا ل ق ا ل آ م ن أنه ت ل ا إ ل ه إ ل ا ا ل ذ ي آ م ن ت ب ه بني إ س ر ا ئ ي ل و أ ن ا من ا ل م س ل م ي ن قد عصيت قبل م و س و ن ه النابلسي ي م ب د ن ك ت ك للعلوم م ن خ ف ك آ إ ن كثيرا ن الاسلاميه ن عن آياتنا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 إلا ق و موسوعه ي ن لما م آ ن ا كشفنا ن م ع ذ ا ب ا ل خ ز ي في ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا و م ت ع ن الاسلاميه ه م إ ى حير اسماء الله الحسنى حتى ي ك وما ن و ا ؤ م م ن ن ي و كان لنفس أ ن تؤمن إ ل ا ب إ ذ ن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل و انظروا ماذا في السماوات و ا ل أ ر ض و م ا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 موسوعه ا ل ن ا منجي ا ل س ي ن للعلوم الاسلاميه ا س م ا أعبد الله ا ل ذ ي ي ت ح ا ن ى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 وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إ ل ا هو وان يلدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا ايها ا ل ا قد ج شركه الهدى ح ق شركه ت دعويه ن ف غير ربحيه ذات مضمون ا اجتماعي ل وهو خير الحاكم